بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما تراك الطارق النجم التاقد إن كل نفس لما عليها حساب فلينظر الإنسان من خلق من ماء بافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجعه لقادر يوم تهل السرائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات رجل والأرض ذات صد إنه لقول فصل وما هو بالهل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن بين الكافرين أمهرهم ويدا